اهجر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة غسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا أرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرن كور حياة الدنيا فلا تغرن كور حياة الدنيا يَتَّخِذُونَه عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْأَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 لَنَبْذِيَ حَفَتْ سِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَنَدٍ مَجِيدٍ فَأَحْيَيْنَا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَنَدٍ مَجِيدٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ أَرْضًا بَعْدَ موتها كَذَلِكَ النشور فَتَعَالَى اللَّهُ الْعَزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَبَكْرَؤُنَائِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ فَاق من, تراب ثم مِن نُطْفَةٍ سُمٍّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُنَّ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُونَ إِلَّا بِعِلْمِ وَنُحْيِي الْمَوْتَى وَنُخْرِجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَنُقَدِّرُ إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عب فرات سائغ شرابه وهذا بحر الجاج ومن كل تأكلون لحما طرييا وتستخرجون حرية تنبسونها وتغافلت فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار فَإِذَا خَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كَبُرَا كَذَلِكَ نُقْسِمُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ويجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشبككم ولا ينبئك مثل خبير